وما تفرقو إلا من بعد ما جاء أهمل العلم بغلا بينهم ولو ل كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا كتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم